ما تجوز اللي أنا في الصغراء وكل اسمه بتحبينا كان حاسس اللي انت بتحبيني إذن فأنت تنشاشي بشاشة الحبي وتحلسي بكل ما كان الفؤات من تسي وكنت فوق الجبل تسلح بنار الهوى فكنت كما كان السؤات من توى. أما أنت ففي الزبالة كنت معا مانت ما قاب بالزباله كنتما وكنت تحت السرير تفاني نفسك من القملات